بسم الله الرحمن الرحيم أبس لامين غلبت الروم في أبنى الأرض وهم من ذا الذين غلبهم سيغلبون في الله يفني لله الامر من قدر ومن بعده ويومئذ يفرح المؤمنون لنصر الله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 يعلمون ظاهرا من الحياة الزنيا وهم عمل آخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم لا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّكَ لَتَيُرُنَّ إِلَى رَبِّكَ لَصَالِحٌ رَّبِّ لَكَافِرُونَ ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقلة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأتاوا الأرض وعمروا ما أكثر مما عمروها وعمروا ما مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم جَامِعَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ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 يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون لِينًا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَرَقُوهُ إِلَى الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي النَّارِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيلَةً سُوءٌ وَحِيلَةٌ تَصْبِحُ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 ومن آياته أن خلقكم من ترابين ثم إذا أنتم لشروا تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من آياته يُصِفُ الْأَذْوَاجَ تَشْكُلُونَ لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَأَمَّا عَايَاتِهِ فَمَا مَقْطُوبُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالظُّلُمَاتِ وَالصُّبْحِ فَاقْرَأْ مِنْ فَضْلِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِلَىٰ دَعْوَةٍ دَعْوَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ أَن تُخْرَجُوا وله من في السماوات والأرض كل له مقالفون وهو الذي يبدأ لخلق ثم يعيده وهو أهلا عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن نَّامِكَتْ أَيْنَ هُلُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَتَأْتُونَهُ سَوَاءً فَأَطْفِئْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَثِيفَةً أَمْ تَخَفُّكُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ قَوْمِي اعْبُدُوا ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ نَضْرِمُوا أَهْوَاءَ أَمْرِ بِغَيْرِ حِلٍّ فَمَن يَهِدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فأقم وجهك للدين حليفا قطرة الله التي فضر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القزم ولكن أكثر الناس لا يحلمون منيبين إليه واتقوه وعقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حز بما لديهم فرحون وَإِلَى مَثَنَّى صَبْرٌ دَعُوا رَبَّهُمُ الْمُدِيرِينَ إِلَيْهِ يُصْعَنُ إِذَا أَلقَاهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ ثُمَّ إِلَى أَلقَاهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُقْهِرْهُمْ يَئِسُوا ۚ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَقْنُطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ الذَّكَرَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرْضُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَهُنَالِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَزْبَىٰ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى أن لا يشركون وَأَرْسَلَ فِيهِ دُفِّيَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ يُرِيدُ بِقَوْلِهِمْ ضَرًّا الَّذِي يَعْمَلُونَ لَعَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يُنْذَرُونَ أُلْقِيَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرَجُوهُ كَلَفَكَا مَعَاقِبَةٌ لِّلَّذِينَ مِن قَدْ كان اكثر من شرك يساقم وجهك للدين القويم من قبل ان ييوم لا مرد له من الله يوم الى اصدعوا لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِ يَهْدُون لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَجَلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ لَكُمُ النَّحْلَ بَاشِرَاتٍ وَلِيُلْقِيَ قُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُلْقِيَ قُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا من لِيَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَقْبَلَ غَوْرًا مِّن قَبْلُ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَتَقَلَّمَ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا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 يَادُسُ غُيُومًا فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرًا وَدَقًا يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِمَنٍّ مِّنْهُ يَشَاءُ يُغَالِقُ بِهِ فَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ سَاءَ لَهُمْ يرحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا صَرَعَوْهُ لَمُصْطَرًّا لَظَنُّوا مِن بَعْدِهِ يَفُوزُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلَّا وَاللَّهُ يُدْبِرُ وَمَا تَرَىٰ مِنْ حَيَوَانٍ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ إِلَّا كَمَا أُمِرَ رَبُّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ ۖ وَيَجْعَلَ لَهُ قَدْرًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ مِن قَبْضَةٍ كَبِدًا فَنَطَقَهَا وَجَعَلَهَا عِظَامًا ثُمَّ كَسَاهَا لَحْمًا ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ يخلق ما يشاء وهو العليم القبير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لرسوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفقون وقال الذين كفروا إن العذابا كان إلا في الحياة الدنيا لقد كتب في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الصَّدَقَاتُ وَلَا الْوَسِيلَةُ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَقَدْ غَرَبَ مِنَ النَّاسِ نَاسٍ فِي هَذَا الْقُرْآنِ قُلْ مَن سَنَ وَلَئِن نَّادِيتَهُ لَا يَسْتَجِيبُ يَقُولُ لَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ آتُكُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَصِبْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حق وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ